أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ خَلَقْتُهُم مَّوْعِيدٌ أَمْ يَنَابِذُونَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيُّهُمْ عَن رَّبِّهِ مُعْرِضُونَ قُلْ هَٰذِهِ زَرْعَةٌ عَامِلُهَا النَّاسُ فَمَن يُرِيد اللَّهُ أَن يُخْبِتَهُ كَن يَشَاءُ يُخْزِهِ وَيُغْنِهِ كُلٌّ يَعْلَمُ مَن فِي دَيْنَا وَعِلْمُهُ بِالْآخِرَةِ في هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنِ مَّعْنًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ كُلِّ نَشْرٍ عَذَابٌ وَذَٰلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا لَمُخْرَجِينَ لَقَدْ وَهَبْنَا هَٰذَا لَنَا نَحْنُ وَآلَانَا إِلَى الْقَدَرِ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا عسى ان يكون رجل لكم بعض الذي تستاجلون وان ربك له صدر على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ليعلم ما تكون صدورهم وما